وقفوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بذيء أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبال بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويتركون بما وراء مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون آبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مؤمنين بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا واصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين